تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء